ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم النابلسي ا س اتَّقُوا ر ك م إِنَّ ز للعلوم ت ر و ن ه الاسلاميه ت ذ ه مُرْضِعَةٍ م ع أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ ذ ت ح ل ح م ا وَتَرَنْ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 ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ذ ن العمر لكي لا يعلم ومن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 فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يضيض وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وان الله يهدي من يريد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 إلى ل صراط ا ح م ي الذين د إن ك ف ر و ا و ي ص د و ن ع ن س ب ي ه النابلسي للعلوم ا ل ا س سواء ا ل ع ا ك ف ف ي ه والباد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 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعكر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 موسوعه ا وهي ا ل ن ا و ي ة ع ل ى ع ل و وبئر م الاسلاميه ف اسماء الله فتكون ا أو ذ ا ل ح س م ع و ن بها؟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 والذين س ع و ا في آ ي ا ت ن ا م ع ب ل س ي أ و للعلوم أصحاب ا ل ا س ل و ل ا ن ب ي إلا إذا تمن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 ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله, الله لعفو غفور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 يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل أ ف ا ن ب ئ ك م بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا قل أ ف ا ن ب ئ ك م بشر من ذلكم